قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجد الظالمين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه mendapatkan